مع الناس بيقولك ازاي انا عايز أقولك حاجة فوق الهواء انضف فوق الصحة احسن تحت زحمة جدا ما نفس الشيء بالنسبة اللي جاي الماضي خلاص راح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات حتى لو كان فيه تحديات انسى لان الماضي كان ماضي وابتسم خلي على وجهك ابتسامة تعرف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهربا لمدة اسبوع بتتكلم على كلام خطير انا. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سألويت رائد 3995 أنا في 5000 مكالمة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة وأمل يا ترى إيه هو الأمل؟ هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ طب لو في أمل هل كده كفاية خلاص؟ يعني لو إنسان عنده أمل هل ممكن يوصل لتحقيقه من غير ما يعمل أي حاجة إطلاقا؟ عشان كده بنقول إن في فرق ضخم بين مجرد الأمل التخيلي والأمل الواقعي الأمل التخيلي الإنسان بقى فقط عملي يفكر لكن ما بيعملش أي حاجة عشان أماله لكن الأمل الواقعي انك عندك مفاتيح معينة وعندك استراتيجيات معينة لغاية ما توصل للمرحلة وتحقق أهدافك. الأمل هو القوة المحركة وراء كل الإنجازات. عشان كده بقول باستمرار في وجود الأمل بيتولد اليقين، في وجود اليقين بيتولد الحب، وفي وجود الحب بتحدث المعجزات. خليكم معايا هنتكلم النهاردة في المرونة إذا ممكن الواحد يستخدم قدرات المرونة عشان يحقق. المرنة هي الشون اني انا تفاعل اول شي مع الناس الشون اني انا اوصل الشغلة اللي انا بها حق الناس ابعد عن عمليات الشد متى ما وصلت الى من المرنة بامكان اني أنا اوصل وجهة نظري ان كانت بصعيدي مثلا بصعيد العمل بصعيد الحيالات الاستماعية فما دام اني اوصلت وصلت هالدرجة فا الامكان اني اوصل لاعلى الدرجات لاعلى المراحل وثاني شغلة بالعملية أني إن أنا شوني نستغل المرونة بالتعامل ما سبب أي حساسية بيني وبين الناس أبدي وجهة نظري بدون لا يكون هناك أي ردة فعل من الشخصي قدامي وشيء هذا هم يفيدني بحياتي الخاصة متى ما كان عندي نوع من المرونة بالتعامل راح تكون جميع المواضيع سهلة وما يكون في هناك أي نوع من الشد أعتقد أن الإنسان ممكن ينمي قدراته بطريقة أنه إذا كان عنده مواهب وهوايات فانه ينميها ويحاول يتعلمها بعدها الطرق ومن أماكن مختلفة ويكتسب الخبرة من أشخاص ثانيين، ممكن إذا كان مثلا إذا أنا عندي كتابة الشعر الفصيح، فيعني أنا أطلع على عدة مراجع وكتب وناس معروفين وشعراء بالفصيح يعني، فبعد ما صرت أجرب أنا شلون أسلوبي من خمس أو ست سنوات أكتر. فبعدين أودين لدكتور متخصص لغة عربية ويقيمني ممكن كذي أعرف قدراتي وعرف أنا وين واصلة لا بد أن يكون الهدف محدد ونابع من النفس وأكون عرفة ودرس الموضوع اللي أنا بستهدف إليه سواء يفيد المجتمع أو الشباب أو الأطفال إفادة عالية وإفادة جيدة طرعت الجميعا شلون إني أنا استخدم قدراتي مرونة في شلون أنا وصل إني حق ره جافي أول شيء هو على صعيدي متى ما كنت أنا مرن تعاملي وعارف إني أنا وصل المعلومة اللي أنا أبيها في بمكان إني أنا أرتقي مجال العملي واحد وعلى على صعيدي الشخصي والاجتماعي الأمل بالأمل ممكن نحقق كل شيء إحنا عايزينه عشان كده لازم نبدأ بالأمل اتكلمنا قبل كده إذا ممكن نستخدم آملنا وأحلمنا في تحقيق أهدافنا. فكلمنا عن الدوافع والدوافع كلمنا عن الدوافع الخارجية والدوافع الداخلية والدوافع المعيشة. وكلمنا زى ممكن نستخدم قدرات الدوافع الداخلية عشان نحقق أهدافنا. وبعدين اتكلمنا عن الطاقة البشرية. وبعدين اتكلمنا عن المهارات. وبعدين اتكلمنا عن الفعل. لما يكون عندك دافع وعندك طاقة وعندك مهارة لازم تحطون في الفعل. وبعد الفعل لازم يكون الطاقة إيجابي. وبعد الطاقة الإيجابي لازم يكون ملتزم. ملتزم تماماً باللي انت بتعمله. بنتكلم وبعدين اتكلمنا في الصبر إن الصبر بيجي بعد الالتزام. النهاردة هنتكلم في المرونة. المرونة. ده بيفكرني بقصة. كان في صياد عمالي استاد وكان فيه واحد سياح عمالي تفرج عليه. الصياد عمالي استاد كل ما يستاد سمكة كبيرة يرميها ثاني في الماء. يستاد سمكة كبيرة يرميها ثاني في الماء. يستاد سمكة صغيرة يروح حطها على جنب في السبت وكل سمكة كبير بعد أن أخيراً الرجل اللي هو من السياح ده كان عنده حب استطلاع غريب فقرب من الصياد قال له أنا عايز سألك سؤال السمك الكبير بتاخده ترميه في المية والصغير بتحافظ عليه إيه السبب يا ترى؟ فالصياد قال له عندك حق أنا كمان لما برمي سمك كبير قلبي بيتقطع ولكن للأسف عندي طاصة صغيرة كده ما يخشش فيها غير السمك الصغير فمضطر قرمي السمك الكبير تخيل لو كان عنده شوية مرونة كان جابتصة كبيرة يقطع سمكة حتتين لكن ما بفكرش ففي ناس تعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقعة نتائج مختلفة ده فكرني بقصة دبانة زبابة بتحاول تطلع من من من الازاز بتحاول تطلع من من شباك معين فتطلع تنزل شمال ويمين تطلع تنزل شمال ويمين لغاية ما تعبت تماما مع معين جنبها كان في باب كبير لو كانت الدبانة خدت بلها من من الباب كانت خارجت وكانت معانا النهاردة في الاستوديو تتفرج على الحلقة دي فتبص تلاقي تبص تلاقي الصياد اللي هو صاد صاد ما عندهش اي مرونة والدبانة ما عندهش اي مرونة تعال فرج الباحثين عملوا ايه جابوا فار حطوك متاهة له حتة جبنة فالفار عمل يشم, يشم يشم يشم راح على مكان ما لقاش الجبنة فرجع تاني يشم راح على مكان ما لقاش الجبنة فرجع قاعد يفكر لغاية تغير الاستراتيجي بتاعته وراح مكان مختلف ولا أجيبنا فطبعا بحسين عملوا نفس الشيء لمدة أسبوع نفس المكان نفس المكان وبعدين أخيراً غيروا مكان الجيبنا اللي حصل إن الفار رجع وراح رايح الأول مكان ما لاشي جيبنا رجع راح تاني الأول مكان ما لاشي جيبنا فرجع علىك لا المكان الأولاني مفوج جيبنا بدأ يفكر بدأ يقرر إنه يكون مرن فعمل حاجة تانية وأخيراً لا أجيبنا وده الفرق بين وبين الفار طبعاً ده فكرني في محاضرات لما الناس يا طبعاً عايز تكون فار ولا دبابة تلاقي عايز يكون فار برضو فار المهمة المشكلة الفار هي المرونة مش حكيت من مكفره هذه القدرة على المرونة تعرف أنا أفكر سنه تسعة وستين لما كنت في بطولة العالم في تنس الطاولة كنا في ألمانيا الغربية كان من أبطال العالم الكبار كان واحد اسمه هاسي جاوا كان وصل الدور النهائي وكان بيلعب مع من أبطال الكبار جداً اسمه شولر كان ألماني شولر كان قوي جدا وكان كسبان أول ماتش، كان أسبان أول جيم، وبعدين يدوب حاجسة بتاني جيم، فعموما هاسي من النوع اللي هو بيلعب هجومي هجومي هجومي باستمرار، فلما لا نفسه خسران راح مغير تماما ورجع رجع لورا برا خالص الترابيزة وبدأ يلعب بالدفاع، وكانت النتيجة إنه كسب الماتش، أنا بالأسلوب ده كنت أفكر ما أقول إيه القوة الخطيرة دي، إزاي يدري يغير من الهجوم للدفاع بالسرعة دي، فلما سألت أولك آه، لازم يكون عندك مرونة في أسلوبك فطبعاً دي المرونة دي قوة تعرف في قصة عن واحدة في هواي الستة دي كانت منتزوجها عندها ستة أولاد اللي حصل إن مع تحديات الحياة جزءاً انفصل عنها وسبها وسب أولادها الست طبعاً ما كانتش تعرف أي وظيفة كانت معتمدة تماما على زوجها ففضلت على كده حوالي أسبوعين هتأكل منين تعمل ايه تتصرف ازاي وبعدين بدأت تفكر بطريقة مختلفة فخرجت عشان كانت رايحة مكان مش عارفة حتى هي رايحة فين نازلت دور على الأكل معاش أي فلوس فقابلت واحد وزي ما بقول باستمرار ربنا سبحانه وتعالى هيبعث لك حد معين في مكان معين علشان يساعدك فقابلت راجل قال لها مالك قلت له عندي ست أولاد وحصل لي حاجة كتير وزوجي سابني قال لي اسمعي أنا أعرف حد ممكن يوظفك وخدها في موتيل صغير فوندو صغير وخدها هناك وبدأت تشتغل خدامة في الأدوار بدأت بخدامة في الأدوار الستة كانت ممتازة جداً كانت بتخدم بقلبها كانت بتستهرب ومنتهى القوة لدرجة أن صاحب الفندو نفسه كان معجب جداً بيها فدها وظيفة أعلى شوية وبعدين وظيفة أعلى شوية تعرفوا إلا حصل؟ في خلال ست سنين الستة دي كانت صاحبة الفندو والقصة دي قصة حقيقية يعني معنى كده المرونة قوة المرونة قوة أنا أفتكر في واحدة سيدة سافرت على جزيرة من الجزر ونزلت. في رحلة مرحلات لما بينظموها وخدت ركبت أتوبيس أتوبيس عشان يفرجهم على الرحلات دي كلها فسوى الأتوبيس عمل يخش من شوارع وهي مبسوطة جدا وبعدين فجأة واحد من السياح راح واقف وراح لسوى الأتوبيس قال له لو سمحت ممكن أسوق فالسواق اكسب منه قال له ممكن فطبعا الراجل وهو بيسوق ما عندوش فكرة إطلاقا عن البلد فبدأ يخش شمال وخش يمين وبدأ يخبط في الحطان لما ستي دي قالها قالها قلق خطير بعدها بشوية واحد تاني راح قايم وراح للي الرجل اللي بيسوق قالون عايز أسوق أنا كمان واحد تاني عايز يسوق غيت من ست قالها احبط تام وبعدين في الآخر فكرت ورحت أيم بنفسها وراحت هي كمان وأخر واحد كان بيسوق قالت له ممكن أخذ دوري فهي كمان خدت دورها في السوقة طرف وعملت ايه سأت نفسها على الفندق بتاعها وروحت عشان خد رتيد تفكر طالما في حاجة مش مفصوتة من الحياة بسوق تبي سحياتي وارجع تاني من مكان وارجع تاني بالمنطلق هل تعرفين حكاية عدم المرونة ممكن تسبب إيه؟ تعال بص حتى بالنسبة للحقائق أكتر من 85% من كل اللي بتعمله اليوم هيكون مختلف تماماً في خلال الخمس سنين اللي جيين دول أكتر من 85% من كل اللي بتعمله الآن هيكون مختلف تماماً في خلال الخمس سنين اللي جيين دول فكر فيها هل يا ترى اليوم أنت نفس الشيء خمس سنين فاتوا؟ شوف حواليك بص حواليك بص كل الإلكترونات بص كل التقدم بص كل الاكتشافات، بص كل التكنولوجيا العملية تتقدم بطريقة مش مع في الطب، في الهندسة، في الطبيعة، في, في أي حاجة في علم النفس، في الطب، توصل تلاقي في في الكمبيوترات كل حاجة عملية تتقدم فلو الإنسان مش ماهر، مش ممكن إطلاقا يقدر يتماشى مع اللي بيحصل في الدنيا، فالمبصت لقي لو أنت عملت حاجة من سنة وجابيتك لغاية من اليوم مش ممكن حتوديك بكرة بطريقة تكون أنت عايزها لأن لما بتعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس النتائج. وعشان كذا بقولك إزاي في قوانين معينة من ضمن القوانين دي الصين عندهم قانون مهم جدا مسمينه قانون الجنان هي قانون الجنان يقولك الشخص يعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء, نفس الشيء. متوقع نتائج مختلفة مش ممكن تيجي لك نتائج مختلفة غلما تغير في أسلوبك عشان كذا لما ييجي ببص الآيف البرمجة العصبية بتقولك إزاي البرمجة اللغوية العصبية بتقولك الشخص الأكثر مرونة يتحكم في النظام الشخص الأكثر مرونة يتحكم في النظام دي معناه إيه لو أنت في اتصال مع شخص آخر وبعدين الاتصال مع الشخص آخر مدكش التوافق اللي التوافق عايزه. إيه اللي بيحصل لو فضلت تعمل نفس الشيء نفس الشيء عندك نفس النتيجة عندك نفس الاتصال مع الشخص الآخر لكن الشخص الأكثر مرونة عنده قوة عنده تحكم فهو اللي هيقدر يتحكم في النظام الثانين بيتعاملوا مع بعض الثانين في نفس المستوى في الطاقة وفي الشعور والأحسيس الشخص اللي بيفقد أعصابه بينزل والتاني يكون عنده تحكم فلو الشخص ده عنده مرونة كافية هيقدر ساعتها يتحكم في النظام ممكن يساعد الشخص الآخر يوصله للأمان والضمان مثلاً بحاكمها بحاجة مهمة جداً تعال نشوف عدم المرونة في العالم حصل فيه. ايه بص على عدم المرونة تعال مثلاً الساعات السويسرية في الستينات كانت نمر واحد في العالم كانت نمر واحد كانت أقوى ساعات بالنسبة العالمية. النهاردة هل هي نمر واحد؟ دور. طبعاً لا. إيه اللي حصل؟ في حد في مكان ما. قال لك إحنا أقوى ناس في العالم حدش إطلاقاً ممكن يقدر علينا. كانت النتيجة أن اليابانيين دخلوا بحاجة اسمها الديشدرز. دخلوا الساعات اليابانية وخدوا السوق العالمية وفي لحظة. النهاردة هقول لك حاجة. اليوم السوق العالمية أي حد ممكن يكون قائد السوق أو رائد السوق من ساعة لستة زمان كان ممكن يكون بالسنين. النهاردة كل حاجة عمل اليال ما كان إن سي آر. برضو في الستينيات في الستينيات كانوا أول ناس النهاردة في حاجات دخلت عليهم بقى فيها منافسة خاطيرة. ال اي بي ام دخلوهم حاجات كتير جدا. أكتر من صاب من الكمبيوتر. تعال نشوف في علاقاتنا الشخصية. الأب اللي هو مش مرن مع أولاده. الأم اللي مش مرن مع أولادها. كانت بتعملهم بطريقة معينة أول سبع سنين. ولما نتكلم في قوة التحكم في الزيت. هاشتروا حلقه. البرمجة لنا منين من يوم متولدنا لغاية هذه اللحظة. فالأبا والأم اللي بيعملوا أولادهم بطارية معينة في السبع سنين أوالنية الأولاد كبروا لو أنت مش مرن في معاملتك معهم تحتاج النوك لأن خلاص مش عايزين يتقبلوا اللي كان بيحصل قبل كده لأن بدأوا يخرجوا للدنيا يشوفوا علاقات تانية يشوفوا أشخاص تانية يشوفوا في عالم تاني مختلف عن العالم بتاع بابا وماما وتكون النتيجة أنت نفسك تبقى مدلل لأن بتعملهم بنفس الطريقة أو تتحكم فيهم فمش ممكن إطلاقا تقدر تعال في مجال العمل نفس الشيء ممكن تكون مبسطين منك عشان الحاجة بتعملها وبعدين فجأة الحاجة دي بقت قديمة وتقول دي مش مفصلين مني في الشغل لكن انت ما انتش مرن مع يعني ما عملتش حاجة ما قيمتش ما عدلتش في اسلوبك عشان توصل لمراحل أعلى تعال نشوف العلاقات الشخصية علاقة الشخصية عندك مثلا عندك علاقة مع صديق وكل حاجة مش كويس جدا وبعدين يحصل غلطة بينكوا التنين بسبب عدم المرونة ممكن تخسروا بعض التنين ولا في التزام ولا في مرونة وتكون النتيجة إنك تفقد ناس كتير جداً في حياتك تعال نشوف العلاقات الزوجية. ما بتبدأ بدوره، بتبدأ بالإنجزاب وبعدين التقبل وبعدين مرحلة بعد التقبل بتوصل لمرحلة اسمها التعود أو نتعود على شخص بتبدأ تنزل شوية شوية لها بنسميها إن التوازن الشعوري طب لما أنا كنت في الأول منجذب لشخص معين إيه اللي وصلني للخروج بعد كده لأنه ما فيش مرونة إن الواحد يفكر أنا عملت إيه أول ما تجوزت أول ما عرفت حد كنت بعمل ايه كنت بتكلم ازاي كنت بتحرك ازاي كنت بتنفس ازاي كنت بلبس ايه كنت بقول ايه طبعا أحلى كلام وأحسن نظام في اول اسبوعين ثلاثة حتى هم سموها شهر عسل يعني حددوه لنا دلوقتي بقت اقل كده بكتير ايه اللي حصل من فترة الانجذاب لغاية الخروج الخروج ممكن يكون متكامل أو فقط الشخص يكون مخه خرج من البيت لكن جسمه لسه هناك لأنه مش عارف يعمل ايه كل حاجة بتتغير لو الانسان مرن في علاقاته في علاقاته الشخصيه فعلقتوا مع أولاده، فعلقتوا مع زوجه أو زوجه في علاقتها مع زوجها. لو الشخص مارن وقولك أعمل ي مختلف عن اللي أنا بعمله، اللي أنا بعمله وصلني المرحلة معينة، طب أعمل ي مختلف. ممكن أتصرف زاي يكون مختلف عن اللي أنا بعمله؟ كل واحد فينا عنده حاجات معينة مش حبيبه في حياته، عنده حاجات معناه مش مبسوطة في حياته، ولكن بيعمل نفس الشيء، يعمل نفس الشيء، يعمل نفس الشيء. ما تحدق لك نفس النتائج، مش ممكن نتائج تتغير إطلاقاً غلى ما تغير الفعل. عشان تفكر بطريقة مبتكرة تفكر بطريقة معينة لو انت مش مبسوط من وظيفة مثلا طب بتعمل ايه هوصلك المرحلة دي ما انت مش مبسوط بتتصرف ازاي بتفكر ازاي واحد يقول لك ما بحبش شغلي اول ما بدأت ما كنتش بتحبه يقول لك لا والله كان فيه يعني كان فيه تقدير ايه اللي انت عملته في الاول اتغير دلوقتي وايه اللي انت ممكن تعمله عشان ترجع تاني تحب شغلك ولا ما بتحبوش ايه اللي انت عملته عشان تخرج مظبوط من غير ما تحس بشعور واحاسيس سلبيه وتاخدها معاك انك تنظم نفسك وبعدين تخرج شويه شوية إزى ممكن الواحد يتصرف بطريقة المرونة قوة المرونة قوة الشخص اللي عنده مرونة أكثر هتبوس لقي في حياته الشخصية في حياته العملية في حياته الصحية عنده مرونة الشخص اللي ما عندهش مرونة مجرد ما يجيله أي تحدي من تحديات الحياة خلاص بيفقد الأمل لكن الشخص المرن إحنا كلينا قبل كده على الالتزام وتركنا الالتزام في منتهى القوة لأن الإنسان الملتزم بيعارف بالضبط وعايزه وما ما حصل مش ممكن إطلاقا يسابها. لكن الشخص اللي مش ملتزم بيسيب تعال نشوف دلوقتي انت ممكن تكون ملتزم ممكن يكون عندك صبر كمان ولكن لو مش مرن لو مش مرن في اسلوبك يعني ايه المرونة؟ هل المرونة ضعف؟ طبعا لا المرونة قوة تعال نشوف الشركات العالمية شركة من شركات في كندا اسمها إيتنز, اسمها إيتنز. الشركة دي كانت موجودة اكتر من مئة سنة اللي حصل اكتر من مئة سنة تصور الشركة دي بعد مئة سنة تقفل ايه اللي حصل؟ ما كانواش واخدين من بالهم من حاجة اسمها خدمة العملاء كان عندهم مصاريف بسميها المصاريف المختفية يعني مشاكل مع الزبائن مشاكل بين العمال عملين يخسروا الإدارة الكويسة اللي عندهم مش واخدين بالهم من الداخل بيعملوا فلوس كتير وكتعودوا على منطقة الراحة فماش حاجة اسمها منطقة الراحة مع الوقت لأن نفسهم عملين يخسروا يخسروا ولا الناس كويسين عندهم وبعدين يخسروا زبائنهم أنا فاكر مرة كنت رايحة شخاطر بشتري حاجة من هناك. وحدفع. وبعدين في الست اللي هي بتاخد الفلوس عملت اتكلم مع واحدة جنبها وسابني خالص سابني تمام يعني أنا واقف حوالي 10 دقايق مستني عشان أدفع في جيبي فلوس عاوز أدفعها والاتنين عاملين يتكلموا ورا الكاونتر فانا قلت العب شوية معهم رحت داخل جنبهم وقعدت ابص لهم هما الاثنين لاقمت ببص لهم قالك ده متخلف ده هو ايه ما انا فاضي بقى قلت اقعد لكم يعني أنا عاوز ادفعوا معايا فلوس ما حدش عايز ياخدها فالنتيجه تكون ايه الزبون يروح مرجعها ثاني ويروح ماشي بدات بكده شركه 300 مليون دولار تقفل بسبب حاجات ما كانوش فيها مارينين كفاية عشان يلاحظوا اللي بيحصل في حياتهم انا بيعجبني اليابانيين عندهم اربع كلمات عايشين باربع قيام اول كلمة اسمها كونيتشوا كونيتشوا كونيتشوا طبعا لو انتم عارفين ياباني هتفهموا انا بقول لا مش عارفين ياباني يبقى ممكن اقول لكم اي حاجة كونيتشوا يعني صباح الخير صباح الخير صباح الخير ثاني كلمه يعني اريجاتو اريجاتو يعني ازيك متشكر لما تبص لايه حد بيقول لك صباح الخير بيقول لك متشكر وثالث كلمة يعني كايزن كايزن كايزن يعني التحسن المستمر التحسن المستمر واخر كلمة اسمها تشاين تشين تشاين تشين يعني ايه المرونة تعال نشوفهم بيعملوا ازاي قال لك اولا خلي أخلاك عاليه سلم على الناس اشكرهم باستمرار وحسن في نفسك باستمرار ولو في حاجة مش عارف ما بتديكش النتائج اللي انت عايزها خليك مرن اعمل حاجة جديدة اربع حاجات بيشتغلوا فيهم باستمرار تعال افكر فيهم فكر في القيم الخطيرة دي ان باستمرار تكون اخلاق عالية سلم على الناس اذكرهم وحسن في نفسك باستمرار التحسن المستمر التحسن المستمر تقرأ باستمرار تتفرج على شرايط تسمع اشرطه تروح محاضرات حسن في نفسك باستمرار ولما تحسن في نفسك وعايز توصل لهدف وبتحطه في الفعل والهدف مش مدي يعني الفعل اللي بتحطه في الهدف ما بيديكش النتائج اللي انت عايزها طب تعمل ايه مختلف تعمل ايه مختلف فاكرين لما اتكلمنا قبل كده في الفعل وانا بسبب الناس ما بتكملش اللي هي الخوف والصورة الذاتية والمماطلة. أنا هقول لك حاجة. كم واحد تعرفه يخش يجامعة عشان يدرس حاجة معينة. وبعدين يسيبها بعدها بسواية. طب إيه اللي دخلك وصلت إزاي جوه؟ وبعدين طالما دخلت إيه اللي طلعك؟ الواحد لازم يكون يكون عنده حب استطلاع أنا دخلت ليه وخرجت ليه. عشان ما تغلطش نفس الغلطة تاني. واحد يبدأ وظيفة وبعدين يسيبها بسرعة. يبدأ علاقة وبعدين يسيبها بسرعة. ما بتسألش إيه إللي أنا خرجني من هناك. يمكن الغلطة فيي أنا. لما واحد يقول لك والله أنا منتظرة الشخص المناسب بالنسبة للجواز فبسأل الشخص هل أنت الشخص المناسب مش يمكن مشكلة فيك أنت ففي الحال لازم الواحد يقول أنا ممكن أحسن في نفسي إزاي المرونة اللي عندي القوة اللي عندي أتصرف إزاي أتحسن إزاي هو ده اللي خليني أوصل لعلى الدرجات في حياتي تعرف لما أنا بقول خليك مرن في أسلوبك وفي نفس الوقت خليك ملتزم بهدفك دي كلمة كبيرة جدا لما تكون مرن في أسلوب معنى كده ان انت بتلاحظ اللي انت بتعمله انا لواش عندي هدف الهدف عندي اسباب له وبعدين حطيته في الفعل مجرد ما حطيت الهدف في الفعل مش كفاية لازم تبدأ تلاحظ الهدف اللي انت حاطه في الفعل يا طربي دي لك النتائج اللي انت عايزها لو لأ طب ايه السبب طب اعمل ايه مختلف وده اسمه التقييم اسمه التقييم عارفين من ده من الحاجات المرونة في حوالي سنة 94-95 من كم سنة حصل في مونتريال في كندا حاجة اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو شتا بينزل متلج. شتا بينزل متلج. اللي حصل الأسلاك كلها فوق مش الأسلاك مش تحت. طبعا ما كانش حد عارف لأن ما فيش مشكلة في الكهرباء. الأسلاك اللي فوق دي لما نزل اللي هو ال الشتا اللي فيه ثلج نزل أكثر من اثنين طن على كل سلك من دول. فأسلاكك اتقطعت. لما الأسلاكك اتقطعت البلد كلها كانت في حالة خطيرة ودرجة حرارة برا عشرين تحت الصفر يعني مش زار يعني في ناس تموت من الساعة دي. اللي حصل إن في واحد راجل عنده مطعم اسمه كافيرني جريك الراجل ده جريجي المهم عمل ايه؟ اشترى حاجة اسمها جينيريتر أو جينيراتريس الجينيريتر دي اللي هو مولد طبعا طبعاً نزحكوا عليه بتصرف مئة ألف دولار في الحاجس انت في كندا وانت في حتة في أفريقيا واتحكوا عليه ومع ذلك برضو قرر ان يخلي عنده مولد كهربا ده قال لك انا لازم اكون مرن لو حصل اي حاجة انا جاهز اللي حصل لما حصلت المشكلة شو بقى حصل إيه؟ البيوت مفيهش نور، الناس كانت بتدور على أي حد في أي حتة يكون عنده أكل أو يكون عنده بتاع الراجل ده كان عنده طابور عشان الناس تقعد عنده وعنده خمسمائة مكان، الخمسمائة مكان مليانين الناس اللي كانت توقفة بتطلب منه البيتزا، تطلب منه الشربة، وتطلب منه أي حاجة عشان يدفوا فيها طابور الناس كانت تطلب في البيوت طابور، تعرف عمل في فأول 3 أسابيع دخل المئة ألف دولار، وبعد كده اتعرف من الناس دي كلها فالرجل السنة دي بدل ما كان بيعمل 2 مليون دولار في السنة أصبح بيعمل 8 مليون دولار زاد كم في المية؟ لما تيجي في بسبب كلمة واحدة المرونة المرونة قوة فهل أنت مرن؟ أنت مرن في حياتك؟ فكر يا ترى أنت مش مرن في إيه وأنت مرن في إيه؟ لو أنت مش مرن في حاجة اعرف إن أي شعور وحاسيس سلبية أنت موجود فيها بسبب عدم مرونتك انك تتعامل مع تحديات الحياة وتوصل لنتيجة اللي أنت عايزها أنا بسأل أي حد هل انت سعيد؟ لو قال لي لا. طب انت مش سعيد ليه؟ يقول لي عشان عندي مشاكل خارجية. اه بس دي مؤثرات خارجية. العالم الداخلي هو اللي بيأثر على العالم الخارجي. مش الخارجي أثر على الداخلي. طب ايه اللي وصلك للمرحلة دي؟ اصلي حد قال لي حاجة معينة. طب لو حد قال لي او مليش تفرق ايه؟ او حد تكلم عليا؟ طب لو تكلم عليا وما تكلمش تفرق ايه؟ يقولك لا حد يتكلم عليا دي مهمة جدا بالنسبة لي. تعرفين في واحد صيني قال لكِ قال لو تتكلم وحش عليا او تتكلم كويس عليا مش مهم المهم إنك تتكلم لأن أنا عايش وأنت مش عايش لأن أنت بتمل حياتك بيّ فكويس جدا إن نحن موجود حتى لو تكلمت عليا وحش أنا عايزك تتكلم لأن أنا حياتي مهمة لو أنا مش مهم الناس ما تتكلمش عليا بأي حاجة سواء بالخير أو بالشر أنا عايزك تتكلم لما بتكلم على القوة الداخلية ان انت عندك قوة داخلية وبتلاحظ وتقول سانية واحدة اللي أنا بعمله ما ليش المرحلة اللي أنا عايز أوصلها أنا عندي هدف وعايز حققه ايه الفرق بين الشخص اللي بيحقق اهدافه والشخص اللي ما بيحققش اهدافه الشخص اللي بيحقق اهدافه عنده كل المفاتيح اللي انا اتكلمت عليهم دول عنده دوافع عنده طاقة عنده مهارات بيحطها في الفعل متوقع الايجابيات وملتزم تماما وبعدين عنده صبر حط على كل دول مرن جدا، عنده مرونة تما يوصل لأعلى الدرجات. تعرفين حكاية المرونة دي؟ كلمة المرونة في منتهى القوة، لأن الشخص المرن، اللي هو شخص أنا بسامي الناس دول زي المكرونة اللي سبقتيه، إنسان في منتهى المرونة، مش ممكن يتلاقن تعرف تمسكه مهما حصل. سواء عنده شغله عصي السلبية يفكر بطريقة مختلفة. لو عنده شغله ما بحبهش يفكر حيعمل ايه لو عنده علاقة ما بيحبهاش يفكر بطريقة مختلفة. وباستمرار الشخص ده شخص القوي ما يخرجش من حاجة عشان مديء منها بالعكس. يظبطها تماماً، يوضبها تماماً، وبعدين يخرج هو بشعور وحسيس إيجابية عشان يظبط نفسه في المستقبل. لأنه فرد انتز علان من حاجة. وبسبب عدم المرونة خرقته انتز المشكلة ان المخ بيبني على آخر تجربة. هتكبر عن هذا الاسلوب. أنت ممكن تفكر في إنسان إنه سلبي. مع أنه ما فيش حاجة اسمها إنسان سلبي. في شعور في حاجة بس سلوك واحد بس مدايئك. وراء هذا السلوك توجد نية إيجابية. فإنت لو أنت عندك علاقة مع حد وبعدين قلت الإنسان إن ده سلبي، وخرجت بهذا التفكير، كل ما تفكر في الشخص ده، هتبعد له طاقة سلبية، هتكرهه أكتر، وتلاقي نفسك، أنت نفسك تعبان نفسياً، فكر فيها، لما تفكر في حد أنت مدائي منه، بتحس بإيه؟ هتلاقي نفسك مدائي، ولما أنت مدائي، هل هو الشعور ده اللي أنت عايزه؟ طبعاً لا يبقى مين بتحكم في مين؟ عشان كده أسهل أنك تعرف إزاي تتعامل مع شعورك وأحسيسك، عندك شرواح سلبية اسأل نفسك إيه سبب فيها احلها زاي فيها احلها زاي عندك علاقة سلبية مع حد اسأل نفسك إيه سبب فيها احلها زاي باستمرار لما تقيم باستمرار لما تفكر بالأسلوب ده هتوصل لأعلى الدرجات في حياتك زي ما قلت لك لما لما قالك في حاجة يقولك قانون الجنان إنك تعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء هو متوقع نتائج مختلفة مش ممكن إطلاقا لأن لو عملت نفس الشيء هتجي لك نفس النتائج من أول الناس الكلام هذا الكلام ده كان اسمه سقراط بيسموها The Law of Socrates أو قانون سقراط قال لك إيه؟ قال قانون السبب والتأثير أو السبب والنتيجة إن أي سبب يوصلك لنتيجة معينة لو كررت نفس السبب توصل لنفس النتيجة يعني لو أنت كنت سعيد وعرفت بتعمل إزاي عشان تكون سعيد اللي وصلك للسعادة ترى فكرت إزاي كلمت نفسك إزاي اتنفست ازاي؟ قلت لنفسك ايه؟ حركت جسمك ازاي؟ تعبرت وجهك عمل ازاي؟ وتكرر نفس السبب هتوصل لنفس السعادة، نفس النتيجة اللي بيحصل الشخص اللي معندوش مرونة هو الشخص اللي بيبقى بيقارن بينه بالآخرين الشخص اللي بيلوم الآخرين، الشخص اللي بينقد الآخرين وبعدين بعد كده يقول لك شوف أنا تعبت وانا بشتغل ليل ونهار وما بعملش حاجة غير نعمل اشتغل وفكر في الشغل ايه بس انت بتعمل نفسي العالم تماما. العالم مش زي بارح كل يوم الناس عمالة تجري وناس عمالة تفكر بطريقة مبتكرة وبسرعة في منتهى القوة تعال تبغ بس حاجة واسية مثلاً الكاميرا الكاميرات العادية الكاميرات العادية اللي كانت موجودة قبل كده لما جاء إدوارد لانج وقال في البولارويد كاميرا وعمل الضجة في العالم كله تعال شوف النهاردة الكاميرات عمالة ازاي كاميرا صغيرة كده فيها تلفزيون حاجة اسمها ديجيتال غير الحاجات اللي مش معقولة كل ما تمشي في حتة تلا حاجات مختلفة بلاش ده الموبايل والموبايل طبعاً منتشر في كل حتة. الموبايل اللي هو كان أول ما طلع كبير كده وبعدين نزل صغير وبعدين أصغر وبعدين اصغر النهارده بيحطوه في الحلقه بيحطوه في الخاتم أنا مره شفت واحد عمال يكلم صبعه قلت بتعمل ايه قال لي بكلم في الموبايل قلت موبايل ايه ده قال لي اهو قلت طب بتدرب الزراير ازاي عنده بتاع دبوس كده صغير زي ماجنت عمال يدرب الزراير وبيكلم صبعه يعني واحد بيكلم صبعه في الشارع وبيكلم في الموبايل شوفوا الموبايلات بيعملوا فيها ايه وشوف النكت اللي في الموبايلات والاحاديث الناس قاعده طول النهار زي الأورود عملي يتفرجوا على الموبايلات الشركه مش عارفة تعمل عشان تقعدك قدام الموبايل عشان تشتري كتير انا اعرف واحد اول من نزل في بلد من بلاد العربية من غير ذكر الاسامي في واحد اشترى خمس الوان قال يعني بياكلهم ليه ليه وبعدين تروما ماشي ماسك الموبايل ملون قال يعني شوفتوني؟ معي موبايل انا كده احبوني لان انا معايا موبايل وانتم لا معايا الوان تانية كمان معايا خالص الوان ويدفع الواحد 2000 مش عارف كام فبص تلاقي الشركات علينا في الاخر ليه اقول لك حاجة الشركات بتعمل فين ايه على الإعلانات في التلفزيون حاجة اسمها الألم والسعادة. تتفرج على عالم من دول هما لازم يكون عندهم مرونة خطيرة جدا عشان يقعدك قدام التلفزيون لأن كده في الفضائيات النهاردة في محطات بالهبل انت معك ريموت كنترول وفي لحظة ترك تروح مغير محطه بحالها بكل مصاريفه يعني ما عندكش فكرة دول بيعملوا عشان يخليك قاعد قدامهم فبيعملوا إزاي انت معك الريموت كنترول ده في منتهى الخطورة مجرد مولك خليك معايا تلاك راح حتى راح عشان يرجع لك في حاجات تانية أقوى فبتشغيله فيعمل إزاي يربطك بالألم وبالسعادة هقولك على حاجة شوفوا الإعلانات في التلفزيون إعلانات التلفزيون إعلان مثلا شفت إعلان عن البامبرز قبل ما هنا من مونتريال واحدة ست معها بيبي البيبي وسخ وعملت عيط يا رب أعمل إيه يا رب أعمل والبيبي متوسخ وأعمل إيه وفجأة البيبي يخبط وتخش صاحبتها مالك قلت بابني ابني ابني مش عارف اعمل ايه رب يا رب ابعت لي هديه انا انا هقول لك الهدية اشتري بامبرز البامبرز اللي هو بتنشف ويخلي البيبي يبقى ناشف حتى لو وسخ نفسه ستها تلاقي فين قالت له في الاكزخانه نزلت جاري جابت البامبرز ورجعت راحت منظفه البيبي ورحت لابسته البامبرز جديد وهو فرحان وبتشيله وبتحضنه وبتبوسه وحسيت بروعه طول الف شكر للبامبرز انا وانا بتفرج على دي حسيت إن انا نفسي عايز بامبرز من كتر الإعلان ده فتخيل انت يعني حكاية البامبرز دي حاجة خطيرة جدا وصلك لإيه وصلك للآلم والسعادة كلهم بيبوصوا بعض وبعدين يطلع لك مارد كبير يقول لك بامبرز احنا مهتمين بيكو بأولادكو ما قلناش اشتري بامبرز لا يجب لك أم ويجب لك بيبي وعمل لك رابط لأنه مارن اتعلمنا حاجة فيها الرابط رابط في إيه رابط الآلم والسعادة الرابط دي تعالوا لك حاجة تبص تلاقي مثلا شركة زي American Express من غير تبص لي إعلان على على كريدت كارد اللي هو الكريدت كارد بتاع امريكان اكسبريس الشخص قاعد يقول لك عارف والدي جات مشكلة مشكله امبارح بصوت كده يخليك تحس بالألم والدي كان حيموت امبارح واخدناه المستشفى ما كانش معانا فلوس والحمد لله إن كان معانا امريكان اكسبريس ولما جانا امريكان اكسبريس قدرنا ندفع الفاتورة على طول شكرا امريكان اكسبريس ما لناش خدوا الكارت لا لازم تجيب لك واحد بيموت ولازم يجيب لك واحد بيعصله بسيبة وما معهمش فلوس والمستشفى قبلة أمريكا إكسبرس فخليك تتشجع انت كمان تاخد الكارت ده أو غيرها أقول لك حاجة تانية بالنسبة للمرونة في القوة في الإعلانات لما تيجي مثلاً الأم معدة عملة تبكي وزعلانة عملة تبكي وتقول ابني سافر بقاله سنة ما بيكلمنيش خالص وسافر لندن ما بيكلمنيش وبيدرس هناك ما بيحبنيش وهي بتقول كده طبعاً الأم كلها بدأوا يكرهوا الولد ده وصعبنا عليهم السيرتي وبعدين يجيب لك الناحية التانية تكلم والولد بعد كده ظهر الله أنا بالي سنة ما كلمتش ماما لازم أكلم ماما يروح ماخد تليفون ماما إزايك حبيبتي وحشتيني تقول الحمد لله يا رب بيحبيني حتى بعد السنة دي كلها وهو بيبكي وهي بتبكي وطبعا نحن بنبكي معاهم وبعدين وراه يخش لك إعلان AT&T ان احنا مهتمين بكم. فطبعا يخليك تفكر فيها بالألم والسعادة. يربط لك حاجة مع حاجة. فطبعا مش ده اللي بيحصل. دي المرونة في القوة. يقول لك العلانات كلها زي بعضها. لو عملت اعلان عادي يجيب لك واحد من المشهورين واحد من النجوم. يحط لك ربطة معاه. السبب قوة في المرونة. تعقول لك حاجة. العربيات. السيارات. لما تكل. زمان ما على الرولز رويس، كان بيعملوا واحد ولا اتنين في السنة. ومن أصناف معينة. النهاردة بيعملوا حاجات كتير مختلفة. إيش السبب؟ محتاجين أكتر من نوع، أكتر من صنف. نفس الشيء بالنسبة للمرسيدس محتاجين أكتر من صنف. في ناس معينة تشتري عربيات غالية، طب والتانيين يشتروا إيه؟ بدأ يروحولهم. تعال في نظام الفنادق. أنت عندك مثلا ال Holiday لما نزلت اللي هي ال اللي هي كان فقط فيها غرف، ما فيهاش حاجات المأكولات والمشروبات. عملوا ضجج كبيرة وكسبوا حاجات كتير جدا في العالم وتقريباً أخذوا السؤال عالمية. فالهيلتن راح منزل هيلتن إين الشارتون راح منزل الشارتين إين نزل الشركتين اسمها كواليتي إن، وبعدين يعملك المطبخ موجود في الغرف كل ده بيجي من إين أولاً بتلاحظ اللي بيحصل بتفكر تتصرف إزاي بتكون مرن وعلى هذه القوة بتوصل لمرحلة عندك مرونة تامة عشان كده اتالي كلمتك كفية عن المرونة والمرونة قوة إزاي ممكن أكون مرن للدرجة إن أنا عندي أمل أخذ الأمل وبالمرونة بتاعتي أوصل إن أنا حقق أهدافي عايزك تعملها الوقت أول حاجة أنت عندك الهدف وانت عارفه حنا كتبناه قبل كده لو ما كتبتوش اكتب الهدف دلوقتي هاتورا وقلمه بسرعة اكتب هدفك اكتب على أقل لخمس أسباب ليه عايز الهدف ده حيديك رغبة وبعد ينفكر لو الهدف ده ما تحققش أعمل ايه تاني خلي عندك احتمالات أخرى خلي عندك بدائل أخرى اكتب على الأقل ثلاثة بدائل ده بيخليك توصل لقانون التحكم إيه قانون التحكم لكن الإنسان في تحكم من حياته للدرجة ان عنده أكثر من بديل. عشان يحل مشكلة ففكر عندك الهدف عندك أسبابه اكتب على الأقل ثلاثة احتمالات ليه عايز الهدف ده؟ وبعدين ابدأ اختار من كل احتمال وحطه في الفعل لو الاحتمال الأول ما مانفعش حط الثاني لو الثاني مانفعش حط الثالث لغاية ما توصل لغاية أنت لغاية ما توصل لتحقيق اهدافك دي الطريقة اللي انا بكلم بيها ودي قوة المرونة في الحياة انك تاخد المرونة وتحطها في الفعل تبقى مرن جدا لدرجة انك تكون مرن في اسلوبك وتكون ملتزم باهدافك وافتكر باستمرار ان الشتاء هو بداية الصيف والظلام هو بداية النهار عشان كده عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك عيش بالايمان عيش بالكفاح عيش بالصبر عيش بالحب عيش بالامل وقدر قيمة الحياة خليكم عاية في الحياة وامل امل هو بداية النجاح. حشان كده فاشل يقولك الناجح معزوز لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري طالما انت عايش عايش عايش احسن طريقة ليه تبع عايش مع الناس اللي يقولك ازاي انا عايز اقولك حاجة فوق الهوى انضف فوق الصحة احسن تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة لللي جاي الماضي خلاص رح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات انسى لأن الماضي كان ماضي وابتسمى خلي على وجهك ابتسامة أنت عارف؟ ده ابتسامتك في وجهه أخيك الصدقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع بتكلم على كلام خطير أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا, أنا. أنا روحت وأنا جيت وأنا سألويت وأنا عيد 3995 أنا